وهم الذين يدعون أنهم أنهم العقل وأنهم أصحاب العقل أعلم أن الألباب جمع لب وهو العقل جمع لب وهو العقل والعقل شيء غير الذكاء ولا لا غير الذكاء ولهذا أقول لكم إن العباقرة في الذكاء من غير من كفار من كفار لا يصح صحة نسميها معقلاً أبداً. وإيش نسميه؟ أذكياء. أذكياء. أذكي. أن معقلاً فلا. طيب يستفاد من هذه من هذه الآيات الكريمة عدة فوائد. إيش؟ طيب الأآيات اللي قبلها. الشيطان يعيدهم فقر أمرهم بالخشائ لآخره. يستفاد من هذا الحديث من الآيات الكريمة istuut Shaitain. Lävöllä Shaitaan. Voimme sanoa, että on olemassa Shaitaan, joka on jokin Shaitaan. Shaitaan on olemassa Shaitaan, joka on jokin Shaitaan. Shaitaan on olemassa Tadda, meni oħtijem. Fej ida, jida, jida, jida, jida, jida, jida, jida, jida, jida, jida, jida, jida, jida, jida, فالشيطان هو الذي يفتح لك باب التشاؤم يقول إذا انفقت أنت الآن عندك عشر ريال انفقت عشرة اليوم واليوم الثاني خمسة كم بقي؟ خمسة البكرة ثلاثة في ريالين وبكرة ريالين بعده ريالين أصبحت فقيرا لا تنفق الإنسان بشر ربما ما انفقت ربما ينسى قول الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وقور رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه مما طيب من فوائد الايه في الواقع له في الخبر له في الطلب في الخبر يعد heish الفقر في الطلب يأمره بالفحشاء فهو عدون مخبرا وطالبا والعياذ بالله طي من فوائد الله الكريمة أن من الفواحش صح ليش لأن المقام مقام إنفاق. فيكون الذي أمر به الشيطان عدم الإِمِّ عدم الإنفاق، لكن هل إن البخل هو الفاحشة أو إن الف أو أنه من الفاحشة؟ من الفاحشة. لقد ذكرنا في أثناء التفسير أن الفاحشة جاءت لغير هذا المعنى في عدة آيات. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يأمر يأمر. Väestö on kovin hyvin. Väestö on kovin hyvin. Väestö on on يا امركم امسك ها امسك, أمسك. لأننا إذا قلنا لا تنفق فهو نهي هو يصير الأمر من باب اللازم لكن اذا قلنا صار مطابق ثم كلمه امسك أشد من كلمة لا تنفق, كان يقول لا تنفق وشدد في الحفظ. Häntäni, amsik, joo. Tyyppi. Onko siellä joku, joka on tätä varten? Ei. Tyyppi. Tyyppi. Tyyppi. Tyyppi. Tyyppi. Tyyppi. Tyyppi. Tyyppi. Tyyppi. Tyyppi. Anna man amara xaxson bil-imsak, anna l-infer, fagwa xabiħum bishketan. Kedden, baj, safi. Alladia yamur jammun nas bil-infer, bil-imsak, anna l-infer, anna mosru, muhal l-infer, kallal-mosru. Xabiħum bimen, bishketan. Baj, yamur amur bil-infer, kimbadza. <تصفيق> المبذر أخو الشيطان إنهم مبذرين يعني كانوا إخوان الشياطين والآمر له بالتبذير الله النعم إنه, إنه شيطان يعني كل من يأمر بالسوء يأمر بالفحشاء فهو شيطان طيب ومن فوائد الآية الكريمة شف هذا الوعد الوعد الكريم اللذيذ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله أكبر شتان ما بين الوعدين الشيطان يعيدكم الفقر والله يعيدكم مغفرة من وفضلا قد يقلقاء هل في الآيتين تقابق أو بالأصح تقابل يعيدكم الفقر لكنها قول يعيدكم مغفرة وفضلا زاد ولا ما زاد يعني يعيدنا بشيئين المغفرة والفضل المغفرة للذنوب والفضل لزيادة المال في بركته ونمائه واضح ولا لا إذن نكتسب بالإنفاق هذين الأمرين الذين وعد الله تعالى بهما وهما المغفرة والفضل. ومن فوائد الآهل الكريمة أن هذه المغفرة التي يعد الله بها بها مغفرة عظيمة مغفرة عظيمة وغير منه. منه منه ليش لأن عظم العطاء من عظم المعطي ولهذا في الحديث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أفا بكر قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ومعلوم أن العطية بحسب المعطي ومغفرة منه وفضلا طيب ومن فوائد الآيث الكريمة أن التفاؤل من الله Mä edukun, mä en fjata alarabbi, anfak, من أوَمَا <تصفيق> واسع وعليم وإثبات صفتين من صفاته، <تصفيق> ها السعة والعليم السعة والعليم إذا قال قائل من أين أثبت السعة؟ ها واسع وليس مدل على الصفة، ها.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 وتؤمن بالأثر إذا كان من وصف واضح؟ ولا حاجة يا أخوان جيب دليل على إثبات الصفة لأن اللغة العربية هي الدليل في القرآن ما يزال بأي لغة اللغة العربية اللغة العربية ما يمكن تقول السميع لمن لا سمع له ولا الواسع لمن لا سعت له ولا الحكيم لمن لا حكمة له ومن ادعى أن العربية تأتي بمثل هذه الأسماء بجول إثبات للمعنى التي تضمنت فهو إما كاذب على اللغة العربية وإما جاهل بها صح إما كاذب وإما جاهل عما رجل يعلم اللغة العربية ويصدق في فيما يقول عنها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 رجل لو ثارت عنده المدافر ما سمع فمشاء الله جاءني الرجل السميع يشقولون انتم هذا كلام جنوب كيف سميعوا ما له سمع واضح اي نعم طيب انا قال لي بعض الاخراء الحاضرين الان قال لي ان واحد يقول وش الدليل على ان الله له سمع وش الدليل على ان الله له سمع مش تقول هاي نقول هات الدليل على أن لك عقلا قبل أن نعطيك الدليل على أن الله هو سميع هل يمكن عقلا أو لغة أو عرفا أن يقال السميع لمن لا سمع له أبدًا ما يمكن ما يمكن لكن بعض الناس انفتح عليهم باب الاجتهاد وأنا أقول أنا أشكر وأحمد الله إنه لصمت على سخر يعني أو فتح علينا طلب الدليل، لكن طلب الدليل في كل شيء حتى فيما فيما فيما الدليل فيه جوا وس الدليل، مم. صحيح هذا هذا إسراف هذا إسراف ماذا طلب دليل؟ طيب <تصفيق> نعم إيه فيها أيضا استفاد من اسمين وصفتين إثبات وصفة ثالثة بجمعهما kun kutsuttiin, että hän on kunnioittava, että hän on kunnioittava, että hän on kunnioittava, niin, että jos he ovat hyvin, niin he ovat hyvin. Mutta jos he ovat hyvin, niin he ovat hyvin. jos he ovat hyvin, niin he ovat hyvin. Mutta jos he ovat hyvin, niin he ovat hyvin. Mutta jos he ovat hyvin, niin هو ضعيف ربما يستفيد ذاك في الآخرة ما يطاب فيه لكن هو ضعيف بلا شك لكن إن الله كان عفوا قديرا هذا كمال إذن واسع علي ما, ما هي الصفة الثالثة التي تولد من ذلك أن علمه واسع أن علمه واسع وكل صفاته واسعة وهذا مأقود من اسمه الواسع علمه سمعه Vasarut, uudet, كل sivut. Nämä. Tämä. Nämä. Nämä. Nämä. من Nämä. Nämä. Nämä. Nämä. Nämä. Nämä. Nämä. Nämä. Nämä. الصدق التزيد في النال يؤخذ من قوله فضلا طيب يؤخذ من آية الثانية إثبات وأفعال الله عز وجل التي تعلق من شيئته. بقوله نؤتي الحكمة وهذه من صفات الفعلية من صفات ومن فوائدها أن ما بالإنسان من العلم أن ما في الإنسان من العلم ورشد، فهو فضل من الله عز وجل تقوله يؤتي الحكمة من يشاء فأنت إذا من الله عليك بعلم ورشد وقوة وقدرة وسمع وبصر لا تترفع هي من الله عز وجل ولو شاء الله تسلبها عنك بعد أن أعطاك Għadġess الله vu lausu, għan من għal għal għal għal għal għal għal نقول فيها إثبات الحكمة لله نعم فيها إثبات الحكمة لله عز وجل لأن الحكمة كمال ومعط الكمال أولى به الكمال أولى به عز وجل فنأخل من آله إثبات الحكمة لله بهذا الطريق نعم ومن فوائد الله الكريمة الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة Tämä ومن يؤتى الحكمة فقد on خيرا كثيرا ومن فوائدها وجوب الشكر على من آتاه الله تعالى الحكمة yksi هذا الخير الكثير يستوجب tärkeimmistä. Tämä on yksi tärkeimmistä. Tämä Patta kunna, الطرق tatturuk. Jena pattitadda tatturukalla, hikme. Vokaali? Ja menn, luo tal-hikmata. Vomiju tal-hikme. Ja ħada għamlu وهذا أحيانا تصاحب رجلا أخلاق ذا أخلاق فاضلة فتكتسب من أخلاقه دون أن يعلمك أحيانا تكتسب الأخلاق من جاهل وانت أعلم منه صحيح؟ نعم هذا صحيح واقع لأن الأخلاق غير العلم طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العقل. بقوله وما يتذكر إلا هو العباد. لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان. فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل، تل ذلك على فضيلة العقل. ومن فوائده أيضا أن عدم التذكر سفه. أولا نعم الذي لا يتذكر ولا يعتبر بما مضى وما حضر هذا في الحقيقة ليس بعاقل قوله ليس بعاقل فلنقول نقول إنه ميت كما قال المتنبي من يهن يسهل الأوان عليه ما لجرح بميت إله وهذا صحيح فالإنسان kun hän on saanut aikaan, hän on saanut aikaan. Hän on saanut aikaan. Hän on saanut aikaan. Hän on saanut aikaan. قدم لنا أن الله سبحانه وتعالى بين أنه يؤتي الحكمة من يشاء فهل هذه المشيئة عليّان مشيئة مطلقة مجردة أم ماذا مشيئة مقرونة بالحكمة طيب هل نطرد هذا الطلال في كل شيء كلما جاءت المشيئة نقول إنها مقرونة بالحكمة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 نعم. العلم, والرشد. العلم والرشد العلم والرشد طيب الدليل على أن الحكمة بمعنى العلم فما هنا شرطية والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من شرط وجواب ما أنفقتم من نفقة أو ندرة من نذر فإن الله يعلم هذا الجواب فإن الله يعلم ثانيا يقول ما أنفقتم من نفقه من هذه زائدة زائدة زائدة إشمعنى زائدة زائدة أي زائدة إعرابا زائدة معنى فهي فهي حرف جر زائد من حيث العراق، ولهذا نعرب من نفق من نفقه على أنها مفعول به، يعني ما أنفقتم نفقاً أو نذرتم نذراً فإن الله يعلم. ويجوز أن تكون من بيانية لما في قوله ما أنفقتم لأن ما الشرطية مبهمة. والمبهم يحتاج إلى إلى بيان وقوله فإن الله يعلمه هذه جملة الشرط جملة جواب الشرط جملة جواب الشرط والفاء هنا واقعة في جواب الشرط وجوبا وجوبا هكذا وجوبا الشاهد لذلك من كلام ابن مالك قوله وقرم بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لئن أو غيرها لم ينجعد وقرم بفاء حتما يعني وجوبا جوابا لو جعل شرطا لئن أو غيرها لم ينجعد وإن هنا لو جعلت شرطا لئن ما ما صح Mä sa, fadehade ja votipä, etsiraan uha, bilfä. fi. hei, jafi, sepä attimua, jaa. Mä tummua, jafi, jaa. Na, mä jänsi duhulen, e? Smi. Smi jatun, parabin jatun, biamide, dubepa, وبالتنفيذ. اسمية طلبية وبجامد وبما، وقد وبلن وبالتنفيذ يعني إذا جاءت جملة الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب اقترانها بالفاء. طيب وما للظالمين من أنصار جملة ثبوتية أو سلبية ها سلبية. سلبية يعني جملة نفي والمبتدا فيها قوله ها من أنصار ومن فيها زائدة إعرابا زائدة معنى يعني تزيد المعنى وإن كان في الأعراب زائدة ولهذا نعرب أنصار على أنها مبتدا مؤخر مرفوع بالإبتداء وعلى مترفع ضمه مقدره على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائج واضح لكن أظن الأخوان اللي توهم بدأوا في النحو يفهمون هذا جيدا لكن شرطه يفهمونه على الطول يقول الله عز وجل خاطباً عبادة أي نفقة أنفقتموها وأي نذر نذرتموه فإن الله يعلم والمقصود من الأخبار بالعلم بيان ما يترتب على العلم من المجازات فقول ما أنفقتم من نفقه يشمل النفقات الواجبة وعلى رأسها الزكاة وسمي الإنفاق إنفاقاً لأنه يخرج يخرج فالإنسان يخرج هذا المنفق عن ملكه ويشمل الإنفاق المستحب مثل الصدقات والإنفاق في وجوه البر من أعمال خيرية وغيرها أي فقط ينفقها الإنسان فإن الله يعلمها وهذه النفقة إن أنفقها لله يبتغي بها وجه الله أثيب عليها حتى وإن كانت على نفسه أو على أهله <تصفيق> قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لم تنفق نفقة نفقة نكر في سيق النفي فتعم نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك مع أن انفاق الإنسان على امرأته واجب على أنه معاوضة يجبر عليها كيف علنه معاوضة لأنها في مقابلة الاستمتاع بالزوجة حتى هذا الشيء الواجب الذي أنا أستفيد من عوضه إذا فعلته لله أجرت عليه طيب الانفاق الآن يشمل الواجب وعلى رأس الزكاة والمستحب وهو كل ما, ما أنفقه الإنسان لله عز وجل من غير إلزام عليه بذلك من أعمال الخير طيب ما أو نذرتم من نذر النذر بمعنى الإلزام والمراد به ما نذره الإنسان على نفسه من طاعة فإن الله يعلمه والنذر قسمه العلماء إلى خمسة أقسام وأصل عقده مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه سواء عقده الإنسان ابتداء أو بشرط فإنه يقرأ ولهذا تجد كثيرا من الناس الناذرين تجدهم يتندمون وأحيانا يذهبون إلى أهل العلم لعلهم يجدون رخصة أو فكاكا من هذا النظر وما دام الإنسان في عافية فإنه لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به ووظيفتكم أنتم أن تبينوا للناس أن أقدى النذر مكروه حتى لا يلزم أنفسهم به ثم إن التخلف عن الوفاء به خطير جدا فإن الله يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتان من فضله لنصدقلن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوب وتولوا وهم معرضون فما العقوبة عقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونا بما أخرف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون لكن إذا نذر فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به سواء كان ابتدائيا أو معلقا بشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه طيب أو نذر من نذر هل يدخل في النذر الدخول في العبادات الواجبة نعم الظاهر أنه يدخل فيه لأن الإنسان إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها حتى وإن كانت قضاءا فلو أن رجلا صام يوما من قضاء رمضان فهل له أن يفطر لا لأنه شرع في واجب والشروع في واجب دخول في هذا الواجب على أنه ها لازم له وواجب عليه ولهذا قال العلماء كل من شرع في فرض سواء كان موسعا أو مضيقا لزمه إتمامه فقد فرضه على نفسه ويؤيد ذلك قوله تعالى ثم اليقضو تفتهم واليوفو نذورا اللي يطبه بالبيت العتيق ثم قال فإن الله يعلمه يعلم أن يعلم ما نفقتموه أو ما نذرتموه سواء كان ذلك الشيء ظاهرا علنا أو خفيا مستورا لماذا قلنا سواء كان هكذا أو هكذا لعموم قوله فإن الله يعلمه ولم يقل يعلم الظاهر منه بل يعلم الظاهر والخفي وعموم علمه يشمل علمه على وجه الإجمال وعلى وجه التبصيف والفائدة من ذكر علم الله به فائدة من ذلك الإشارة إلى ما يترتب على ذلك العلم من من المجازات. وإلا مجرد أن نعلم أن الله يعلمه بدون أن نشعر بما يستلزم ذلك العلم لا فائدة منه طيب ثم قال عز وجل وما للظالمين من أنصار يعني ليس للظالمين أحد ينصرهم لا من قبل الله عز وجل ولا من قبل المخلوق هذا ظاهر الآية ولكن قد يورد علينا مورد أن الظالمين قد يجدون من ينصرهم من الظلمة أليس كذلك فنقول نعم يوجد من ينصرهم من الظلمة لكن مآلهم جميعا إلى الخذلان لقول الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون فالظالم لا يفلح أبدا مهما عالت فيه الدنيا فسوف ينزل ومهما كثر عنصاره فسوف يخذل لا يمكن أن يقدر له الفلاح لكن الله عز وجل قد يمكنه أحيانا من أجل أن يمحقه كما ذكر الله كما ذكر الله تعالى ذلك في فوائد الهزيمة يوم أحد الهزيمة يوم أحد إن الله ذكر من جملة فوائدها أن يمحق الكافرين لأن الكافر إذا شعر بالنصر استعلى وزادت طغيانه إذا زادت طغيانه فقد قرب حلاكه وإتلافه فإذا نرد على هذا الإشكال أو على هذا الإراد بأن الظالمين وعنصارهم مآلهم الخذلان وإن تناصروا فإنهم ليفلحون طيب هذه الآية اشتملت على فوائد كثيرة الفائدة الأولى أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه المرء مين يوخي عبد الرحمن؟ في سياق النفي؟ الشرط نعم أحسن من قرارة أو الشرط أن تقول بل الشرط زين طيب يشمل القليل والكثير. طيب، اشتراط الإخلاص في النفقة هل يمكن أن يؤخذ من الآية؟ لأن النفقة بدون إخلاص لا تنفع كيف يؤخذ من قوله، فإن الله يعلم فإن هذا يستلزم الجزاء عليه ولا جزاء على على شيء إلا إخلاصه فيه. طيب، من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقه أن يحتسب الأجل على الله من أن يوقد فوزي أن الإنسان إذا أنفق نفقه فينبغي له أن يحتسب الأجل على الله عز وجل من فإن الله يعلمه لانك أن وأن تشعر أن الله يعلم هذا الانفاق فسوف تحتسب على الله طيب ومن الآية الكريمة جواز نعم. ما ما كيف؟ هذا أيضاً طيب الشرف. إذا نظرهم فاهم. إيه. يعني ما أعطي ما ما بأن حكم النذر. لا. ولكن يعطي بأن الله يعلمه. ثم قد يعاقب على النساء وقد لا يعاقب. ها؟ إيه. تقولون؟ صحيح. أنا هنا تدلوا على الجواز. كما لو قال قائل مثلا إذا سرقت فإن الله يعلم سرقتك هل هذا يعطي أن السرقة جائزة لا ولهذا لا نقول إن الآية تعارض الحديث وهو نهل النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأنها لا تدل على جوازه لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان نذر طاع ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل. نيت واحد. وش العموم؟ أن ما أنفقتم هذه عامة لأن أدوات الشرط تفيد العموم. طيب. ومن فوائد الآية الرد. على غلاط القدرية. طيب. الرد على غلاط القدرية عيسى. إنهم لا ليه؟ إن الله لا يعلم الشيء. إيه نعم. وبعضهم يقول ما يعلم بالأشياء أيضاً. ما يعلم أن الإنسان إن مستقل بعمله وليس له فيه تدخل إطلاقاً. لكن الآية ترد عليه أما من يقول منهم إن الله يعلم الشيء بعد وقوعه فلا ترد عليه لأن الآية الصريحة في أن الله يعلمه بعد بعد وقوعه نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم لا ينصر الظالم طيب Well I can already do I نقول هذا بأن نصر الله لكا... لهؤلاء الكافرين ليس من أجل أن ينتصروا على المسلمين ولكن من أجل عقوبة ما ح... نعم العقوبة لما حصل حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم هذا النصر أيضا هل هو نصر مؤبد لا إلا الله ذكر أن هذا لإغراء الكافرين على كفرهم وطغيانهم حتى يبحقهم نهائيا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعى على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاء نعم نعم نعم، لأنه لو أجيب لكان نصر له لو أجيب لكان نصر له وعلى هذا فإذا شهدت على شخص بحق شهدت على شخص بحق أدعى عليك وقال الله لا رب اللي علم عليك هل يقبل دعاءه أو لا لا لأنه ظالم والله عز وجل لا ينصر الظالمين أبدا وما للظالمين من أنصار والله سبحانه على أحكم وأعدل من أن ينصر الظالم كثير من الناس الآن يخشون من دعوة الإنسان حتى وإن كان ظالما نعم ولكن نقول كن مطمئنا فإن الظالم لن يسره الله عز وجل وليجيب دعاه لكن فكر في نفسك أنت هل أنت ظالم أم لا لأنه ربما يكون منك ظلم فيتجاب دعوته لإيش لظلمك وأنت لا تشعر وأما إذا كان ظالما ظلما محظا فإنه لن يجاب طيب فيه أيضا الثواب على القليل والكثير. أواخذ عنها؟ نعم. هه. طيب. هل في القرآن ما يشهد لذلك؟ هه. مال هذا الكتاب؟ ولا نفقون نفقة ولا كبيرة طيب في أيضا ايه؟ لا الكتاب ما مال الكتاب اللي عايز اضيفه هو نعم طيب وفي آخر سورة الزلزلة ها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ثم قال الله تبارك وتعالى إن تبدو الصدقات فنئماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئة من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الإعراب فيها جملة شرطية ممكن نوجه سؤال لكم فيها جملة شرطية لا بس أرني الجملة الشرطية ما أريد إعرابها صداقات الدليل على الشرطية نعم هو شرط عمه طيب تمام ثانيا فيها فنعم ما هي؟ لماذا اقترنت نعمة بالفأ؟ نعم شيبة. جملة اسمية. لا. ها؟ لأن فعل شئ جامد، اسمية طلبية وبيجامة. طيب. طيب وفيها فيها أيضا جملة الشرطية أخرى اختر الجواب فيها بالفاء فما السبب فواخر لكم اخترت بالفاء لأن جملة اسمية طيب فيها ويكفر عنكم سيئاتكم ها سيئاتكم من سيئاته نعم ويكفر عنكم من سيئاته فيها اشكال لماذا صارت بالرفق وهي معطوفة على جملة الشرط على جملة الجواب فهو خير لكم ولم يقل ويكفر نعم المحال. لا هي محال الجزم. هذه الجملة السمية فهو لكم محل الجزم. صح. نقول الواو استنافية. هذا على قراءة الرفع. فيها قراءة أخرى ثانية وثالثة. ونكفر ونكفر نكفر. على أنها مجزومة على محل جواب الشرط وهو الجزم ونكفر على أنها سنافية فالقراءة فيها إذن ثلاث قراءات ويكفر ونكفر ونكفر نعم لا مهما ما جزوان من سيئاتكم هل نقول إن من هنا زائدة؟ لأن لأن مثل هذا التركيب يأتي دائما بدون من كما في قوله تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأعمالكم وفسكم يا أتكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ما هي وكفر سيادكم دفئة. إن تتقوا الله يجعل لكم فقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فهل نقول إن من هنا زائدة أو نقول إن من ليست بزائدة الثاني هو المتعين لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك. وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر وزيد يعني من وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر إذا فتكون من للتبعيد ويكفر عنكم بعض سيئاتكم نعم طيب السيئات ويكفر عنكم من سيئاتكم ما في أشكال إلى آخر ما فيه أشكال أيضا. بقية الآية ما فيه أشكال من العرب يقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات أي تظهروها والإظهار ينقسم إلى قسمين إظهار عام وإظهار خاص فالإظهار العام بأن يقوم الإنسان في محفى الكبير ويتصدق أو يقول أني تصدقت والإظهار الخاص أن يتصدق على فقير في مجمع في مجمع صغير أو يخبر بعد ذلك أنه تصدق، لأن لأن الإبداء يشمل إبداءها يشمل إبداء الصدقة حين دفعها وإبداء الصدقة حين بعد ذلك بأن يخبر عنها والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع كيف الزكاة والتطوع هل الزكاة صدقة نعم لأن الله قال في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما سمي الصدقة قالوا لأنها تدل على صدق الإيمان كيف تدل على صدق الإيمان من أحب ما يكون الإنسان المال قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما فإذا أظهر الإنسان هذا المحبوب لأمر موعود لا موجود يعني أظهر موجود لأمر موعود يدل على يدل ذلك على صدق إيمانه كل لا ما دي والله نعم يدل على صدق إيمانه إنسان الآن المال بيده والمال حبيب الله والعامة يقولون إن المال جمرة إن المال إيش نعم عديل الروح عديل الروح, الروح. أي طيب أي. يقول هذا المال اللي هو من أحد الأشياء عنده يخرجه لأنه وعد أن يثاب عليه فالذي يخرج الموجود المحبوب لأمر موعود لا شك أنه مؤمن فلهذا سمي ذا أسمي الصدقة إن تبدأ الصدقات فنعم ما هي. هذه جملة إنشائية للثناء عليها يعني فهي خير ونعم صدقة تبدأ لأنها نافعة ولكن هناك حال أفضل منها وهي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فأو خير لكم نعم وقد يكون في الآخرة وقد يكون فيهما إلا السيئات فإنه إذا جوزي عليها في الدنيا لا, لا, لا يجزى عليها في الآخرة نعم Mina xe jatan raġim, hiħi għal-infoajat, mima seba. Ta' jib. Ajalla hutabara من għala, uammaan fattum minne faka, għawna dartum minne ne drin, fejn lahe وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم ويكبر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبيل كمال تفسيرها طيب يقول إن تبدو الصدقات فنعم ما هي أي فنعم شيء هي لأن الصدقة يعني وجه الثناء عليها مطلقا لأن الصدقة نفع متعد للغير وإحسان إلى الناس والله يحب المحسنين فلهذا أثنى الله على الصدقات سواء أبديت أم أخفيت لكن يقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال وإن تخفوها أي لا تعلنوها بل تكون سرا وتؤتوها الفقراء أي على سبيل المثال لأن الفقراء هم أهل الصدقات ولو أعطاها غيرهم ممن يستحق الصدقات فهي كذلك وقوله تؤتوها الفقراء يستفاد منه أنه لابد أن تصل إليهم أما لو نوى أن يتصدق بهذا المال ولكن لم يصل إلى الفقراء فإنه لا يكتب له أجل الصدقة ولهذا كان الإنسان مخيرا فيه بين أن يمضي الصدقة أو يردها. وقوله فهو خير لكم أي من إبدائها وإظهارها ثم قال عز وجل ويكفر عنكم سيئاتكم من سيئاتكم وفي قوله ويكفر ثلاث قراءات سبعية يكفر بالياء وضم الراء نكفر بالنون وسكون الراء نكفر أيضا بالنون وسكون ورم الراء طيب. أما على قراءة الجزم نكفر عنكم فهي معطوفة على محل قوله فهو خير لكم لأن محلها الجزم حيث إنها جواب الشرط وأما على قراءة الرف فعلى الاستناف الاستناف قال والله بما ت... وقوله من سيئاتكم يحتمل أن تكون تبعضية وأن يقال إن الصدقة لا تكفر جميع السيئات ولكنها تكفر بعضها ويحتمل أن تكون بيانين بيانية لكن الأول أقرب وقوله والله ب... والسيئات هي ما يسوء الإنسان هي ما يسوء الإنسان وهل السيئة تسوء الإنسان في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط الجواب أما في الآخرة فلا شك أنها تسوء المرء لأنه يجد ثوابها عقابا وأما في الدنيا فإنها قد تسوءه أيضا لأن فرح النفس بالمعصية يعقبه حزن وغم فإن العصات وإن فرحوا ظاهرا بممارسة هذه المعاصي التي تلائم النفس الأمرة بالسوء فإن وراء النفس الأمرة بالسوء نفس لوامة تلوم على فعل المعاصية ثم يعقب ذلك الفرح حزن هذا في من في قلبه حياة أما من في قلبه أما من قلبه ميت فإنه لا يحزن ولو فعل ما فعل من المعاصية من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الإذان هؤلاء طبع الله على قلوبهم فلا يحزنون بفعل المعاصي أبدا لكن المؤمن لا بد أن يحزن حتى أن بعض الناس يجد أحيانا من نفسه غما وانقباضا ولا يعلم له سببا محسوسا بينا لكن عندما يتذكر يجد أنه فعل ماصية أو غفل عن ذكر أو ما أشبه ذلك وبعض الناس أيضا يترك بعض الواجبات يفعل بعض المحرمات فإذا فعلوا بمجرد ما ينتهي منه يجد الغم والحزن وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يحصل له مثل هذا الانفعال النفسي إذا فرط في واجب أو انتهك محرما، وأظن أنه مر عليكم حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين من إحدى العشي فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان كان غضبان لأن نفسه منقبضة حيث لم يتم حيث لم تقم صلاته، وحدثني من أثق به أن رجلا كان مشهورا بالورع في ع في عصرنا ليس بعيداً. كان مشهورا بالورع لا يأكل إلا ما كسب بيده، وكان جمالا يحمل على على بعيره، فخرج ذات يوم ليحمل على بعيره أثلاً مقطوعا تعرفون الأثل كانوا يقطعونه. ويدخلونه بالبوت ليكون حطبا فأناخ البعير حولها ك... هكا المجموعة من الخشب أناخ البعير وربط حمل خشب عليه وربطه، فأثار البعير فأبت أن تقوم كلما أثارها ضربها أبت أن تقوم وهذا ليس من عادتها فسكت عنها ثم عاد ثم سكت ثم عاد أبت ففكر أو فتح الله عليه لينظر هل يمينا وشمالا وإذا الخشب الذي له لم يحمل وإذا وقد حمل خشب جاره هنا هذا مشاهد يعني هذا مسموع مؤكد فنزل الخشب في مكانه وآثار البعير فقامت بكل سهولة هنا ثم أناخ هناك وحمل عليها وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان أنه أحيانا يمنعه الله سبحانه وتعالى شيئا لو علم به ما فعله فيحول الله بينه وبين هذا الشيء الذي لا يرضاه هو لو كان عالما به المهم أن السيئة تسوء المؤمن في الدنيا والآخرة إلا أن يعفو الله عنها أما الكافر فإنها تسوءه في الآخرة أما في الدنيا فلا تسوء ولكن مع هذا قد يعاقب عليها طيب قال والله بما تعملون خبير قوله بما تعملون متعلق بخبير والخبير اسم من أسماء الله ومعناه الخبرة والخبرة هي العلم ببواطن الأمور وأصلها من الخبار وهو الزرع لأن الإنسان يضع الحب في الأرض مختفيا ومنه الحديث نهى عن المخابرة نعم فالخبير معناها العليم ببواطن الأمور وكلنا يعلم أن العليم ببواطن الأمور يكون عليما بظواهرها من باب أولى وهنا اشتال في قوله بما تعملون, بما تعملون خبير حيث قدم هنا بما تعملون خبير وأحيانا يقدم خبير على بما تعملون مثل الله خبير بما تعملون فيقال تقييمها هنا للحصر لكنه حصر إضافي لأن الله خبير بما نعمل وخبير بما لا نعرف وخبير بما نعمل نحن بني آدم وبما يعمل الحيوان الآخر وخبير بكل شيء لكن قدمه ل للاهتمام به والتهديد عن المخالفة كأنه يقول لو لم يكن خبيرا بشيء خبير بما تعملون فحذر الفواصل لا قد يقول الإنسان يفصل بنو